قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين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 في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعبد الله ما لكم من إله غيره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 أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم متى الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواء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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العظيم